بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ قرا باسم ربك الذي خلق اقرأ قرا باسم ربك الذي خلق ان قرا ربك الذي خلق ان قرا باسم بِكَالَّذِي خَلَقَ إِنْ قَرَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ان وربك الاكرم ان وربك الاكرم ان وربك الاكرم ان وربك الاكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان لا يبغى كلا إن الإنسان لا يبغى كلا إن الإنسان إنسان لا يبغى، كلا إن الإنسان لا يبغى، أرواح استغنا، أرواح استغنا. أَوْ رُآهُ استغْمَا أَوْ رُآهُ استغْمَا أَوْ رُآهُ استغْمَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعًا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ بِكَ رَجَعَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رَجَعَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رَجَعَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رَجَعَا أرأيت الذي ينهى اللذينها طاو با ايت اللذينها طاو با ايت اللذينها طاو با ايت عبدا إذا صلى عَبَدَنَ إِذَا صَلَّى عَبَدَنَ إِذَا صَلَّى عَبَدَنَ إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَرَأَيْتَ عَلَى الْهُدَى على الهدى على الهدى على الهدى على الهدى اورأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدا؟ أرأيت إن كان على الهدا؟ أرأيت إن كان على الهدا؟ أرأيت إن كان على الهدا؟ أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى وتولى وتولى, وتولى وتولى وتولى أرأيت إن وتولى, وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن, أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم ألم يعلم, أَلَمْ يَعْلَمْ أَلَمْ يَعْلَمْ أَلَمْ يَعْلَمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى INNA ALLAHA YARA INNA ALLAHA YARA INNA ALLAHA YARA ALAM YA'LAM BI ANNA YARA Äm jag läm bän Allah yra. Äm jag läm bän Allah yra. Äm jag läm Allah yra. Äm jag Allah. Kalla la ilham, jag tahila nasfa. Kalla la ilham, jag tahila nasfa. Kalla la tahila nasfa. Kalla la tahila nasfa. لَا إِلَهَ إِلَّا مَنْ تَحِلُّ لَنَسْفَا أَمْ بِالْمَوْصِيَا أَمْ بِالْمَوْصِيَا أَمْ بِالْمَوْصِيَا أَمْ, بالناصية؟ أم بالناصية؟ كلا إلَّا مَنْ تَهِلَ نَصْفَ عَمْبِ النَّاصِيَةِ كلا إلَّا مَنْ كلا إلَّا مِنْ تَهِيلَ نَصْفَ عَمْبِ النَّاصِيَةِ كلا إلَّا مِنْ تَهِيلَ نَصْفَ كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة نصية كاذبة خاطئة نصية كاذبة خاطئة نصية كاذبة خاطئة فَالْيَدْعُ نَادِيَمْ فَالْيَدْعُ نَادِيَمْ فَالْيَدْعُ سندع الزبانية سندع الزبانية سندع الزبانية سندع الزبانية سندع الزبانية. كلا لا تطع هوجد كلا لا تطع هوجد كلا لا تطع هوجد كلا لا تطع هوجد كلا لا تطع هوجد Og godterib, og godterib, og godterib, og godterib, og godterib. Kalla att utgå och asjuda og كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وق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 أَرْأَاهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرْأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب